لقد بدعوا فتنة من قبل وقللوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أم الله وهم كاريون ومنهم من يقول زل لي ولا تحسني ألا في فتنة سقطوا وإن جهنم لمحيقة بكافرين إِنَّهُ فِي القُلُوبِ وَيَعْلَمُ مَا فِي القُلُوبِ وَيَعْلَمُ مَا تسبك حسنات تسوءهم وإنت صبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولّون وهم ترّحون قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو نو وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندك ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب تَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ آمِنُوا طَوْعًا أَوْ كُرْهاً لَّن يَتَقَبَّلَ مِنكُم مَّن كَانَ يُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ وَكَانَ مُحْسِنًا وَلَا يَجْعَلْ عَقِبَةً أَن تَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إلا أنهم كفوا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كساة، ولا يوفقون إلا وهم كارهون.